بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخوة الكرام نعند لازة سلسلة يا كوبينيشا تلبسات تشنجيي نودينجا وجهلات نبزقانبا زينوشوري ونا أويبانا Mubarakawesi tumetanguliza katika Kipanda kilitangulia Kifungu au sehemu ya Maneno yake katika audio Alio jina kujuzu kusali katika miskiti Yenye makaburi Tumitanguliza kifungu cha kwanza leo Tundeleza kwenye audio hii ya pili Sauti yake Alafu na tufuatishe bayana Binna tabaraka wata aala. Tanza siamu w jana Jan na katka Na. Na. Asli. Asli a fikra kama to kawapi wapi. Kabla tu katika katka mobu. tu dziwem muszkil wenewe. Asli yake nini. Asli. Ja mushkila kama huu Kwanza muszkila hu umeanza katka karnia saba wa kusema kuabudu makaburi, wa kusema kujenga msikiti katika makaburi, haifai, Wakusema kuswali katika sehemu yenye kaburi, haifai. huu hu, umeanza kwa al-Imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Ukaja baada yake kwa Ibnul Qayyim, wanafunzi wake baadae baada ya kupita qurun nyingi Akaja asheikh as Muhammad ibn Abdul Wahab Katika karnia kuminambili Akawa ataleta fikra zile zile za ibn Taimia kwa kufanya taklid Kwake Kuonesha kuwa makaburi Haifai kujeng, kujengwa katika kaburi Haifai kuswali sehemu kuna kaburi Mskitu kwa na kaburi ukiswali yake swala haifai Naam, ichwa talkiram Tumiskia maninu yake Na Taalik Katika hayo maninu ilotangulia nikuwa Hayo badaj y alualeta huiwana, Yani Ni ujinga uliofikia upeo kwenye ujinga Vipi Ni Nikua Itakuwaje kwa kuwa, kuwa. kuzungumzia Katika alahini yeku haramisha kusali kwenye makaburi au kusali kwenye makaburi au kutia makaburi miskitini vipi masalahaya haya yatakuwa Nikutoka yake ni kutoka kwa ibnutaymiya rahimahullahu taala au vipi takuaje kwa atakayezungumzia katika masuala kama haya akazulumza hiyo masuala haya na kuyakataza na kuyapinga ataambiwa kuwa amefuata fikra za ibnutaymiya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 wana na yao kuhusiana na masale haya yote yaliyotajwa na makaburi Taib Iwezi wawe wa mimtangulia kabla kuja Ibn Thaimia Kisha wawe wao wa mifuwa fikra za Ibn katika ujinga Ulama waliotangulia li utangulia hawa wa li kamahayo, kama hayo Wa mizugumzia kama hayo kujengea juu ya kwa Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwani yeye mtume sallallahu alayhi wa sallam alikataza kujingia makaburi na akatumiliza baadhi ya masahaba zake wavunje kila kaburi liliyonyunyuliwa na walisawazishe na ardhi mmoja wao ni Ali ibn Abi Talib alitumwa kutekeleza kazi hiyo pia mtume sallallahu alayhi wa sallam alikataza kujenga misikiti juu ya makaburi mtume alayhi salatu wassalam apiye alitupatia habari kwa viumbe wabovu Ni wale ambao kwamba kazi yao ni hiyo Ya kujingea miskiti ya makaburi ya manabii wa na watuema Tumi alayhi salatu wa salam Ali kataza kusali kweli kaburi nakataza Kuswali juu ya kaburi Pia katupache kabari kuwa nyumba ambazo kwamba haziswali ndani yake ufanana na makaburi Kwanini kwa sababu makaburi Sisi hemu ya kutikelezo ibada ن أحاديث توم زيمات هذة زمتو بوتو زم المسيح <سؤال> كتوكم توم محمد صلى الله عليه وسلم. ويبقى أصل ياهك ن أحاديث زمتو من سلم نعلماء واليوكوديا بعدا ياهكم توم عليه صلاة السلام قبل ابن تيمية ولا مزجوم زو يوه هاي مسألة كتجميع أحاديث زمتو محمد صلى الله عليه وسلم. حديث زود تهيزك زينجليا توم عليه صلاة السلام أفنج فينجيا فيوتي ya kuweza kupelekea kutia dosari na toa katika tauhid yote ikwani hersia kimtu mu Ali sallallahu salam na nabidi ya ke kufunga hivyo vijinjia venye kufikisha kwenye shirki kumshirikisha Allah azza wajalla na ataleta bayana kiurefu na kiukunjufu insha Allah mbeleni kuhusiana na jambo hili يعني كنكو كلام أو حديث زمتمي عليه صلاة والسلام كوسيانا مسألة هذا نكلام زعلماء واليومتغولي ابن تيمية كما الإمام الشافعي أو إنجينيو كوسيانا مسألة كما هذا رحمه الله جميعا نا. نا بعد هيا يوتو تقود قونا كونسبشوا كزوا Mazugumzo katika masala kama haya Yani mazugumzo kuzugumzia masala kama Na kuya kataza Kusali makaburi kuswali makaburi Kusali makaburi Kujenga miskiti kia makaburi Kutia makaburi miskitini Yote ha. haya masala kuyanasbisha kwa, kwa ibnuteimia Kwa yendi umsingi Wa kuzungumzia mamano kama haya utaona kuwa ni batil Ili kabisa kwa kila mwenye akili Na mwenye ilimu chache na. لك شن الكرام كوني هي صوت إيطاليا هو يبانكم سيف ابن, ابن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كوني مقلد. عبد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله نمقلد يعني ميجزادي أو مفوتاد يعني سي عالم من يعلم يكون ميزاش كوفانة اجتهاد جوا مسائل يكديني. بل ي Ni mukallid Kama awamu nasi Ukallidunu, wanafuwata, simsomi Taib Lawu atasifiwa yeye huibwana Pamoja na uwazi Wa ujinga leonao Katika haya masala tukiangalia Pamoja na hivu akisifio kwa yeye Mukallid, hata rithia jambo kama hilo hata rithia, hawa hata rithia sifa hiyo Naam, taneta api ambelieni Katika sauti yake watasikia ambelieni Katika sauti ya, takazo kuwa Woyo bwana mwenye Bisat hizi kwenye hini sauti ambayo kwamba tunayijibu utakuta ammuita Muhammad i Abdul Wahhab wazi wazi asema si sialim tabsa asli Muhammad sialim, Wahhab si alim. sifa kwa alim. hapa. Kuna maneno mazuri sana ambayo kwamba alizungumza al-Imam as-Shafi'i rahimahullah ta'ala akimuelezea wanafunzi wake الإمام المزني رحمه الله تعالى إبراهيم المزني يمنينو مزور سانا بوقان بياناتو أنغزية بيش يهو يبانا ناكم كجي لكاكي محمد بن الوهاب ناكوتم تنبوكو محمد بن الوهاب بن عالم سكرزا في زورها منينو الإمام الشافعي أسيما أكي منبية ونفوزوكي المزني المزني أفوكي أسيما قال لي الشافعي رضي الله عنه الشافعي ألني أنبي ميمي هذا منينو طيب يا ابراهيم يعني أميته المزني يا ابراهيم أيو إبراهيم العلم جهل عند أهل الجهل الليمو بلي زودينجا إنه نكانوا كوانيودينجا يعني ودينجا هوا يتبوي الليمو كواني الليمو ونيونا نودينجا طيب كما أن الجهل جهل عند أهل العلم كما في ليودينجا بلي وني الليمو ونا ونا طيب يعني يجعل في منزل الفقيه من السفيه كمنزل السفيه من الفقيه فهذا زاهد في قربه وهذا في ازهد منه في هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي mwenye elimu mbele ya mpumbavu mjinga ni chikovipi ni kama mfano wa cha che yule mjinga mbele ya alim yani alim cheo cha ujinga basi vivio hivyo ndiyo mjinga hukitambua cheo cha cha ilimu taib fahada zahid fi qurb hada ana zuhud yani yani hahitaji aslan Kumkurubia yule mnye na cheo che ilimu. Wahada Wa hatha fihi azhadu minhu fihi Na huyu ilimu, Ani anakimbia zaidi cheo cheo ujinga Na anakiepuka zaidi cheo cheo ujinga Kupitia hyamaneno do takuja kuona Yani hakuna ajabu huyobana Kumuona Muhammad Ibn Abdul Wahab Kuwa si alib, Na kuwa nimjinga Au kuwa muhalid Si alim kapsa Lakini ulama wala الإمام محمد بن الدلوهاب شوتشاكي، نام تنبوه شوتشاكي نام يوكو قوني عالم إصلاحي نا وقنا منينه يا كمصيفه الإمام محمد بن الدلوهاب شو جم زيمة من كما الإمام الصنعاني الذي كم شهيري خاصة كمصيفه محمد بن الدلوهاب فيلي فيل واليوكويا بعداياك وقرني كما العلماء ابن باديس رحمه الله نا وينجنيو او جزائر وكم سيف الإمام ابن محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى أما وين جينا كم كجيلي سيأجبوا نعم توند لذا من نوياك إلى لفت فتيش بيانا بإذن الله تبارك وتعالى لا يطكي رودي كتريك ويتابو وأشيخ محمد ابن عبد الوهاب تتباتا أفني مقابلة بين عقيدة عقيدة زو إسلامو نعقيدة زو مشركين مثلا كتك كتاب شاكي القواعد الاربعه أسيما كتك صفحة يا أربين نبيل الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام Asema sheikh Muhammad bin Abdul Wahab Wale makafiri ambao kwamba mtumi sallallahu alayhi wa sallam aliwapijavita Wanakubali, wanakiri wana, wana mwenyez mungu subhanahu wa ta'ala ndiyo muumba Kuwa mwenyez mungu subhanahu wa ta'ala mwenye kuruzuku Na mwenye kupanga mambo Lakini pamoja na kukiri kote kwa mambo hayo hayakuwafikisha watu kama wale makufar kama wale kuingia katika dini ya Kiislamu alafu asema katika kitabu hicho hicho alqawaid katika safha ya 47 inna mushriki zamani na hakika washirikina wa zama zetu za sasa Aglado shirkan wana shirki Nzito zaidi, kubwa zaidi minal awalina kuliko wale washirikina wa shirikina wa kwanza Washirikina wa sasa Akikusudia wale wenye kuzuru makaburi Kwa yeye ni kuabudu yale makaburi Sasa sema wa shirikina wa sasa Shirki yao ni kubwa zaidi Kuliko shirki ya wale waliokuwa za mazili za sallallahu alayhi wa sallama Kwanini? Asemali an al Kwa sababu walaw ashirikina wa qadza yushrikuna fi i wana Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala wakati wanapokuwa wako katika raha wa yukhlisuna shiddati na wana, wanakuwa na ikhlas wa wana shirki wanapokuwa katika shida alafu akaendelea kusema wa zamanina manina na washirikina wa na wazama zetu tu shirku hum daim shirki yao ni kudumu sawa ni wakati washida ama si wakati washida hii ni katika kitabu cha Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahab safha ya 40 47 kitabu ni alqawaid arba ndugu wapenzi wa islamu leo Imefika daraja ya kuambiwa wa islamu wanauzuru Yani makosa waloyafanya ni kuzuru makaburi wanaozuru makaburi Wamekua ni washirikina Zaidi ya wale washirikina waliokuwa wakati wa mtumi sallallahu alayhi wa sallama Angalia namna kuna pofanyo mukabala Baina ya akida ya wa islamu na akide ya Mushiriki na ni jambo la kusikitisha muislamu ambaye kwamba ameleta shahada amemkubali Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na akamkubali Mtume sallallahu alayhi wa sallam muislamu ambaye kwamba anaswali anafunga anaenda hija ibada zote anafanya kwa kujua zuru kaburi ama yuswali katika mskiti una kaburi tayari amekuwa ni mushrik na tayari amefika daraja ambayo kwamba Imefuka hata wale walokuwa wakiabudu masanamu La haula walakuwa ta illa billah Kwa fikra kama hizi Kwa itikadi kama hizi zilizotiwa katika vitabu hivi ndio ikapelekea watu kushika hii fikra ya kukufurisha Waislamu islamu Na kuwaita ni mushrikil Naam ikhwate الكiram Tumiskia hayo manienu kwanza kabisa kuna kosa la wazi kwenye haya mazungumzo aliposema kumnukuu al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab katika kitabu chake cha al al-Arba akasema amisema haya maneno katika ukurasa wa 42 na hili ni kosa wazi kwa kila mwenye kitabu hichi au risala Hini al-Qawaid al-Arba ni risala sana kwamba Lao itakuwa kwenye maandishi ya kartasi ya a 4 size hii kartasi ya kawaida ya print haizidi sofha mbili moja mbili. Taip, na nusu o na lawo itakuwa ni awraak ndogu ndogo kartasi ndogu ndogo kiasi ya kutia mfukoni basi haizidi zaidi ya kartasi kumi wajia aseme kuwa hamisema maneno katika ukurasa wa arba mbili na pengine huenda labda anatumia majmur يا رسائل. كتابك الجوكوسانيا رسائل كذان دان يأكي هي اندي كان كوني كانوا وبوانا مجموعية رسائل لكن هتا هيفو كفاني عزي نمنأ الففانييي لكوس الوازي طيب جنب الابين لإخوة الكرام من انو يأكي القسيمة الشيخ محمد بن عبد الوهاب يوفاني مقارنة Bina ya itikadi za waislamu na itikadi za washirikina yani uwalinganisha itikadi za waislamu na itikadi za washirikina madai haya ni madai ya batil si madai ya ukweli wala haina hayana, hayana harufu ya ukweli kwa njeye yote ile kukuelezea zaidi hilo ni hivi a ni atakuwa anang'okia moja katika mawili إما الشيخ آه... محمد, محمد الوهاب الشيخ محمد بن الوهاب أنا ان يكون الشيخ محمد الوهاب هو ان يكون الشيخ محمد الوهاب هو الوهاب هو ان يكون الشيخ محمد الوهاب هو ان يكون الشيخ محمد هو ان أو الشيخ محمد الوهاب هو ان يكون الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب هاجفانيا ومقارنه هو بين موحدين وشركين طيب يعني وإسلامه حق ونيكم تكاليزي الله توحيد هاجوا لين كبسا كبساه ولا هلوا اللي هل فهاه اللي فهميك يا محمد ابن عبد الوهاب اليصوم الي يصومه يوانا يصوم سيكو كريب ولا بالي طيب بالي Ikuwazi wa Al-Imam Muhammad ibn Abdul wahab amesarrah wazi kwenye hayo Asema mushriki zamani na washirikina wa zamazetu hizi kwa hivyo awa kusudia awakusudia washirikina wala hawajawakusudia muislamu wa paib hilo liko wazi kwenye maneno ya, ya Al-Imam Muhammad ibn Abdul al aliposema anna mushriki zamani na shirkan washirikina wa, wa hizi shirki zao ni nzito zaidi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 atakaswi nazo Allah Azza wa Jalla na wengineo wasiokuwa Allah Azza wa Jalla. Wa hivyo wale wenye kuyafanya hayo katika zama hizi koni wanaojulikana kwa ni mushrik wa zamahizi Allah Azza wa Jala. KONIE MAMBU ANBU YOKABANI HAQI YAKI KHALIS NAM TU ANA PUFANYA SHIRK KONIE HUQUQ ZA ALLAH ANBU ZAQUAN VA ASTAHIKI KUFAKYSH WANAZU KAMI IBADAH AKAM ALLAH NASI AKU ALLAH HUY HUYITU MUSHRIK WALAH HAYITU MI ISLAMU TAIB ANGADAYU MUSHRIK NA MUSHRIK NI ALLAH jala, jala. Simu, Tayb, NA zikot, shungum, ALLAH LA IN ASHRAKTA LA YAHBATAN wala takunanna min al-khasirin faman yana amwa bii mtumii salatu wa salam indapo utafanya shirki basi amalizako zako zote na utakuwa miongoni mwa walio khasirika Taib na bila shaka kumtume alayhi salatu salam baid iko bali na shirki lakini hini pia ni hitab kwetu sisi kuambiwa ikiwa mtumi alayhi salatu wa salam atambiwa hivi Basi asi yeye ye islamu mo ni aula zajdiku wombiu hajmanenu, kuwa endapu mutafanya shirk, basi mamalizenu zot za u zda na haste zingatio Allah, nam takuwa katka makun, akurkakundi lawale wali u Ni wapi wali u chaserika. Skiliza. Al imamu Tabari rachimo Allah sema tafsiri kuni tafsiriaki, katika tafsiri ya ajahini wala takunanna minal al أي ولا تكونن من الهالكين بالاشراك بالله ان أشركت به شيئا أتكون ميونجون مواليوان جميعا وكم شريكش الله عز وجل إن دابو تمشي ركشة شو ت شيئا آ شيئا نكرا أبو يعم جميع الشرك وتقب مشي ركشة نشو شو ت شيئا طيب نعم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 huyu bana ikiwa akusudia waislamu islamu kwa ni wale ambao kwamba wanaodai uislamu wa wanaojinasibisha na wa lakini wako na shirki chungu wa zifanya wanaozifanya za Allah azza wa jalla wanachukua baadhi ya hukuku za Allah azza wakiwa jalla wakiwapelekea Allah azza kama ibada kaza zana pengine Allah azza wa, wa, wa miongoni mwa ikiwa hili ndio kusudio lake basi hawa ikoazi kwenye aya tanguliza kuwa hawa itikadiza wa si itikadiza wa islamu. Wa islamu. itikadi zao si itikadi za Waislamu wanga zinasibisha na Uislamu kwa hivyo itikadi sampuli kama hizi zikifananishwa na washirikina wa mwanzo haiambiwi kwa kuwa ni itikadi za Uislamu zinafananishwa na itikadi za washirikina taib kwa sababu itikadi ya Uislamu ni itikadi ya kumpekesha Allah azza wa jalla wala si itikadi yakumshirikisha Allah azza wa jalla nعم Ama kauli kusema mushriku zamani na yeye akai tafsiri alikusema kwa kwamba Abdul Wahhab mushriku zamani na akusudia mushriku zamani kuzuru makaburi He ni kusoma makusudio ya ya wala hakuna mtu anaweza kusoma makusudio makusudio a na uzijua ni Allah azza wa jalla nia na makusudio Allah ndio anazijua na ni kwa watu kama hawa pengine Kona kitu A uka maradzi mtu Wana o Njinyu mnasoma mnaingia Kwa njinyu mna Wakati hapa je wazi Kasema koko kwa Muhammad al-Wahab mushriku zamanina i kusudia zuwaru al-kubur Au alladzina yazuruna al-kubur Taj, baatil ni batil sana Kasema koko Muhammad ibn wahab Kwa kieye kuzuru makaburi Ni wanayabudu yali makaburi Hini talbis na urongo Kumzulia lima Muhammad ibn wahab طيب نا يهي يه بلا هو يبانا أنا يقيني فكوه الشيخ محمد بن الوهاب هكو له أنا يقيني كوه محمد بن الوهاب وسبابه كويني قواعد الأربعة هكو أصل المسألة زيارة القبور طيب كيسيكم بكا أسيمه كوهانو مكصديه يا الإمام محمد بن الوهاب بالي حيكون كويني كتابه كتابه ميونغوني مفتابه نرسائل ذا الإمام محمد بن الوهاب بم Harfu moja inaonyesha kokua Muhammad bin Abdul Wahhab wenye kuzuru makaburi. Hakuna jumla moja wala harfu moja inaojulisha hilo kokua imam Muhammad bin Abdul wakufurisha yuwakufurisha wenye kuzuru makaburi. Naam, au yuwazingatia kuzuru makaburi ni makaburi. Hilo huwezi kulipata kwenye vitabu vya fi Imam Muhammad Wahhab chochote kile. Naam, bali hakuna vita hata katika vitabu vya wanafunzi wake pia. حكونا حرف هتموجة يكونيش كوا كزور كوا واو نيكو يابودو نني شرك نعم فيبي الإمام محمد بن بن الوهاب أتاكفريش أنتكو سباب يا كزور مكبوري وكاتي كزور مكبوري نيصنن محمد صلى الله عليه وسلم تومي عليه صلاة والسلام فيما إني كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فتزودوا وادخرو ومن أراد زيارة القبور فإنها تذكر الآخرة طيب تمارس عليه الصلاة والسلام حديثي هيني تمارس لكوني ميما كتازا يعني كُيكيا او كُييفاذي نيما زى طيب ساسا اتكاكو يكيا اتكاكو ييفاذي يعني ازيكو ماتمزيا بليني افاني توكاكازو هيدو اميلوون دوار بيا سكازاكا كاسما بيني نتكاكو زورو مكابوري الإمام محمد الوهاب قال سما كن كتاب التوحيد كتاب التوحيد لكتاب معروف كتاب شال محمد بن عبد الوهاب البكوى أكي زومزية باب ما جاء في حماية المصطفى جناب التوحيد ملانجو ونوجد دليل ذكوني شكو توم عليه الصلاة السلام اللي كوا أكي حامي لأكلين دا مسألة هاي توحيد طيب أكيو حامي يسيّن وينا يعني خدّوش زني كتيك أصوره كني توحيد يعني الكفنج كيلا ملانجو إنك بلقيك بكونجوزة توحيدي ما يستفاد ما يستفاد أكاسه ما الرابعه يعني كاتكفيدة زني فيدة زهني ملانجو هونو فيدة عن زيارة قبره على وجه مخصوص.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 Taib, iku wapi, iku wapi kwa kuwa anamkufurisha Wenye kuzuru makaburi au aw, awona kuzuru kaburi ni, ni shirki Taib, pia alimamu Muhammadul Wahab alirudi tuhuma kama hini Alituhumiwa kitabu, huyu si mgeni katika kutuhumu tuhuma hini. Hizi tuhuma mizipokia kwa waliom tangulia miungoni ma watu wenye kufigia vita haki Taib, alipotuhumiwa tuhuma, alikuna tuhuma katha alituhumiwa Akaandika risala kujibu tuhuma hizo ما يقولون ان يكون رسالة هيو نهاية هو يرسلوني هو ثم لا يرسلوني عليكم أنه بلغني أن رسالة سليمان بن سحيم قد وصلت إليكم طيب هو يرسلوني هو يرسلوني هو يرسلوني هو يرسلوني هو يرسلوني هو يرسلوني هو يرسلوني هو يرسلوني هو يرسلوني هو هو وأنه هو وصدقها بعض المنتمين للعلم في جهتكم نكوى باديا ونوجي نسبيشة كتكايديم كتكاكوين ومي كبال بروهي والله يعلم أن الرجل افترى علي أمورا لم أقلها لا الله نجوى زايد نجوى كوهو يبوانا سليمان بن سحيم أمن الزليم مما أنبو أنبو ولم يأتي أكثرها على بالي بالي من ينقل المنبو هالو يزوه يبانا حتى يجب تكوني فكرة ينقو طيب كيش الإمام محمد الوهاب أكا أنزاك يتاج مانبو للمزوليه يبانا سليمان بن سحيم أكا سيما كتك مانبو يتاج مانبو ألافا كجي كونه هيدا قبل يوم محل الشاهد أكا سيما وإني أحرم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم na katika mambo alionzulia huyubwana Suleymane ibn Niko kuwa mimi na haramisha kuzuru kaburi na mtumi Sallallahu alayhi wa sallam Wa inni unkiru ziyarata kabri walideni waghirihima Na kuwa mimi na kataza mtu kuzuru kaburi wazazi wake wawili Na watu wengine kuzuru makaburi menginew Yani hayon katika madai alionzulia huyubwana Suleymane ibn Suhaim Taib, kisha akamaliza kutaja ku madai ya huyubwana sulaiman ibn Suhaim Kisha kasema alimamu Hamdul al كُجيء بهاي وسَمَجَوَابِي عن هذه المسائل. جاء بيان جوجي مسألة هاي يوتي على نداءه أن أقول نقوم نسمة سبحانك اللهم هذا بهتان عظيم. سبحانك اللهم كم تكاس الله عز وجل على فسم هذا بهتان عظيم. هون نوزوش مقبو على نسنيه يبانا. طيب، ويفو، وهاي، وهذا نقوله. To kwa imam Muhammad al-Wahab Kwiatabufi yaki Ina bainika wazi kwa kwa hini tuhma tuhma batil Kusema kwa al Ana wazingatia kuzuru makaburi Ni washirikina Nikuwa wanayabudu yali makaburi Na kwa hini anawakufurisha wanye kuzuru makaburi Taib Na kwa hini huyubana mileta Kufanya talbis Na kuchanganya watu Katika maksudio Yali imam Muhammad Abdul wahab Ama masala ya mushiriki تمي تقول يا كوليزا مقصدي محمد بن الوهاب كتكه كلمة نيني والحمد لله رب العالمين طيب ها با نجيب دليل يا بي يا وشيخ الإسلام ابن تيمية مسألة هو محمد الوهاب فكرة ابن تيمية رحمه الله قوليائك إن جل كان كوسكان المسألة يكذور مكابور، و بالي ابن تيمية نكتك من ينقوله مع العلماء أبو بامبا أن يجزيشم بكا كذور مكابور يا ابن تيمية نكتك طيب كي يسيفهامه كوا، و انا حرمشه كوزر مكابوريا طيب اسمع اخذن بما ورد في ذلك من الأدلة ها ها ها ها ها ها ها إسلام لا ها ها ها ها ها ها ها دليل ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها حتى قبور الكفار بكما كبوريا مكفيل طيب كتابه جنجيني أنا شكيتها قاعدة جليلة أثيما ابن تيمير رحمه الله فهذه الزيارة التي تنفع في تذكير الموت بس سمهيني الزيارة أن بيقوان با إن أمن فيشمت فكتك موتي طيب كوكمبوكا موتي يعني هو زورو تكمبوكا آخرة كما لبعض الولاياته فإنها تذكر الآخرة بسيارة أين هنا كوكمبوش آخرة تشرع ولو كان المقبور كافرة نمشروع حتى كما ليوزيق وننكفير يعني عليه من ختك كوكمبوكا آخرة أكسما أجل كذورو مقبور يمتلك كوكمبوكا آخرة ميوانغ لينيك بسيارة وهي من طيب نعم على فعندلية سيما ابن تيمية رحمه الله بخلاف الزيارة التي يقصد بها الدعاء للميت كنومة نايلة زيارة بيقوان بنا نياك نقصد يو كم للميت فتلك بس زيارة هي لا تشرع إلا في حق المؤمنين هاي الزيارة زيارة كما هي اسبقوك يعني ابن تيمية رحمه الله زيارة اميقونيشا اينا بيلك ونقالنا مقصد يو يمونيك حزور اكي ومقصد يو نقويد كم مؤمبيا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 تعالى نعم قايموا نبالي كوتهمية ابنو تيمية أو كوتهمية أم بيوكان بأمته أنا دعيه كوا أمفوات ابنو تيمية كوا وأنا حراميشا كزور مكبوري نعم أثيم الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله كتب كتب كذا أنا أنا شقيته الصدور في زيارة المشاهد والقبور أثيم ومن العجب أن ابن تيمية رحمه الله قائل بزيارة القبور حتى قبور الكفار كما تقدم نكت مابو يما جابا جابا كوا ابن تيمية رحمه الله يواسيما كجوز وكزور مكبوري مبكا مكبوري مكفير كما الفتغولية ابن تيمية. نكت كعلماء ونوجوزش كزور مكبوري مبكا مكبوري مكفيري فيها وكتبه ومناسكه في الحج مصرحة بذلك نفيت ابو فياك ابن تيمية في مي هيلو قول هيو. ومع ذلك هندو جاموساس فموجنا هيفع فتجد كثيرا من المتعصبين وتوكوتا وينج ميونجوني مون ومن يستحل الوقيعة بين أئمة الدين وان بوكان بوان حلاليشا وطاعني مأيمامه وديني فيونغوزي وديني علماء وتوكوتا فيبي ينقلون عنه القول بتحريم زيارة قبور الأنبياء والصالحين وننكو وننسب شيئا ابن تيمية kuwa amisema kuwa kuzuru makaburi ya manabii na haramu sema ni jambo la wana mnasibishia hayo imma jahala imma kwa ujinga wao watwa watu na wahusema au burwan, wa inada au kwa sababu ya na kumfanyia inadi taib hata zalika fil asli hayo ni kwa wale ambao wali asli tuhma hizo asli wao wale ni wao طيب أسيما ثم خلده في ذلك من لا يحتاط في دينه كي شوينجين وكوفوات هاو متعصبين نهوني بغضي نعناد وكوفوات وكنكوهز قول زكمتهم ابن تيمية واتم ينظوني انبوقن بهاوان احتياط Hawana kuji kinga na kujitenga katika katka maszala dynia wa kengia Kwenye mambo ya makosa Taib, wanasi ya kawla huu ta'ala Turamahui wakasaha u Allah Al-Yotukuka al Ya ayyuhal ladzina amanu inja akum fasiqun binaba infanym luwamieni Enda endapo atawidjeni nyni fasiq na Basi tefteni bayan Hakikisheni ا وقول القائل يا كساهو قولي الي وكم من عايب قولا صحيحا وافته من الفهم السقيم لي وان غاب ونط يا عيب صحيح لكن افا يكي الا يكي نيني نفهمواكي مبيا كفهموا فيبيا صحيح اندلل يا مرعي الكرمي رحمه الله اسما فنسأل الله سبحانه ان لا يوم تبل تؤمن الله عليو توكا أستوفده شهسي كم بيو كم ب ما بيسير يتفضلي يجعلنا من المتأدبين مع الأئمة الأكبر نتؤمن بالله تجعليني كتكوال ونكون أدا بحماجة نعلماء وقوة آمين نعم هذا الله فيكم ningebeginisha hapa vigawanyo vya ziara ndio ibidi anizidi kukaa wazi talbisi ya huyu kwa anajaribu kuchanganya baina ya mambo na kupitia katika huo kutuhumu ulama na kuwa kejeli na aina za ziara ulama na mgawanyisha ziara aina mbili ziara ya makaburi iko aina mbili kisimu ya kwanza au kigawanyo cha kwanza ni ziara i ziara yuzu kisheria na ni نايوني إلهم بيوكان با الدنيا كمقصدية من يكزورو كل كزورو نكومون بيدو أيولا اليكوفا الاليكوم كما الفقودة حديث زمتو محمد صلى الله عليه وسلم حديث لوتانجوليا اليتاجا نجموديا فإنها تذكر الآخرة ومن أراد زيارة القبور فإنها تذكر الآخرة ويفو زيارة إن فوقوا أول من يكزورو أتاكو كمبوك آخرة. آه، بس زيارة كمهيو إن كوني مشروع. قصوا ويمكود يا أحاديث كون كوجوزي شو زيارة كمهيو. طيب، كمهيو حديث تليه يسوع. طيب، نا لينقولين كني أو زيارة أبوي كم بيتابعك كون مشروع بيعني بي زيارة أبوي كم بدن ياك كونك يولي أليو طيب، كما في تومي صلى الله عليه وسلم الفكوا أكزورو مكبوري بقيع. نشهداء واحد نأكي وهم بيدوعة بيعلى وفنديشة وصحابة ذاكِ من تومي صلى الله عليه وسلم وفنديشة وصحابة ذاكِ وهم بيدوعة فلان ونبطور وما كبرى مجاوبني حديثي تومي عليه صلاة السلام علي بوافنديشة أسئم واسئم هاي منينو السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإن إن شاء الله لنا حقون أسأل الله لنا ولكم العافية طيب هني دوعنا نسلامك وطلية وتم Nidua ayni kuwa nufayisha wale wali Kwa aina kama hini ya ziaram mtumi alayhi salatu salam amijuzisha Na hadithi na masa kama haya Au aina hizi mbili za ziyara ambo kama ni za ni nyingi Kwa ziara ziyara ni iwe haitoki kwenye malengo haya wini. imma kutaka kukumbuka akhira, kukumbuka kifo, Au kumumbia dua kufa. Ekiwa ni kutaka kukumbuka kifo. إذا كانت هناك مجرد في كل مكبوري أو إسلام أو إسلام ناكيوى نكتاكك مبادوعة اليقوفة إذا كانت هناك مجرد في كل مكبوري ومإسلام هذه زيارة مشروعة هذه زيارة أين يقفوا هذه زيارات طيب نزيارة كما هنا حكونا عالم ينغني معلما مع ولا ولسيما ونجفن زيارة أين هنا يكي ولا واليوم Wey vo kuć angania mambo kamahaya siviema, lazim lazima mambo ya chanuliyo ey kuazi. Kibgaoni chapiyo, taziara, ni ziara bedigie, ziara ya ki uzushi, kwamba yuqamba haiku idiniş, wanamtumi muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala haikurusiwa, wanamtumi muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naiu nigani ziara hini ya beda, ni kwamba abo yuqamba kuzuru nikuzoro, malingoya kisi ali mauiyo liutangulia siku kumbuka akhira wala yule kaburini bali yeye ana maombi fulani ayataka kwa yule kaburini sawa so, imma ataka yule kaburini ampe mambo fulani akitakidi ana uwezo kumpa kuteremsha mvua au kumpa mtoto au imma amtaka yule aliyeoko kaburini amoombee dua mbele ya Allah yani ana haja kwa yule aliyeoko kaburini haja yake ni gani ni kaburini amuombe kwa Allah azza wa jalla طيب amuombe shafa'a au amuombe دعا طيب زيارة أين هيني نزيارة يكي بدعة أمو يكوان كوي بوقات ومتومي محمد صلى الله عليه وسلم ولها هو فونيش ما صحابك فاني زيارة أين هيو ولما صحابه وكيفاني زيارة أين هيو بارك الله فيكم زيارة هيني إنا زنجوكا كوني هو إما إيو نجنسي شرك أو نأسباب زشرك زي هيني زيارة يأين يبدعة إما إي تكون شرك a ni a ni nie za kufikisha kwenye shirki naam Kwa hivyo, Ziara, ile jest w ile jest w inakawazi, i na hakuna mahitaji w munikuzuru jak w Andaniacie, mwenye, kuzuru kwa yule mwenye, kuzuriwa. mwenye kuzuru hana Andaniacie, kwa w Andaniacie, jak w Andaniacie, mahitaji w Andaniacie, jak w Andaniacie, jak w Andaniacie, jak w Andaniacie, Anamuombea Kaburini. A ni ule lioko kaburini Kwa kwa du'a ana huyo aliyekuja kumzuru Taib, wala si mzuru, Ana atapata mahitaji fulani kwa yule kaburini Taib, iyo ndo ziara kisharia Ni kwa kuwa hana mahitaji kwa lioko kaburini dani Taib, na ziara ya kibitani ili ambu zuru, Ana mahitaji ayataka kwa ule dani ya kaburi Na hizi ni ziara inambili tafauti Kwa bwana amifanya khala Kwa kuwa ziara, zotiz nafanya ni shirki na katala Haya mambo ni tafauti Na sababu ya kufanya hiyo Ni kuchafua suraza za ulama Bele ya ammatun nas Na, na li thalika ikho kiram Utakuta mambo ya makaburini leo, Kwa kuombo kaburini ha. Na haya ni mambo ya kwenye saha Ni mambo ya siupingika Kuombo ya watu makaburini a mtu anabogusa mtu anabogusa na makaburini Na mfano haya Yote haya utakuta ni mambu wa kwamba Ni miongoni mwa ibada Zazupeleku akamba kuchinja makaburini Na kufanya tawafu kwenye makaburi Kuyazunguka, kuyatufa na mginio Utakuta yote ni sababu Ya kufitinika na haya makaburi Kufitinika na haya makaburi Dio mwana mtumi salat salatu salam Akarekavi kwazo kutuka na mwanzo Kuhusiana na mas ya makaburi Kwa sababu ni mlango Mpana sana kwamba amba Wanyikuweza kumtowa mtu kwenye dini Ya uislamu asipotanabahi Naab Kukitkua mfano mmoja tu mfano Wa kumuomba ali wkukaburini Kumuomba ali wkukaburini Allah Azza wa Jalla amikataza Kuomba asipuwa yeye na amrisha awombu yeye Na katubini shia dua ni ibada Wa Rabbukum udu'uni Astajibu lakum إن الذين يستكبرون عن عبادته سيدخلون جهنم داخرين أكسيم مولوين يوم بيني ميمي نتواجيب كيشا أكسيم إن الذين يستكبرون عن عبادته أما والي هكي كوالي ونكفون يكبرين عبادة كنيابود ميمي فإذا كي تدعاكم ومبعيك وأن عبادكم وابودوا يأيه وأن يتفقون الهيل وأن يتفقون الكبري وأن يتفقون الى الله عز وجل سيدخلون جهنم داخرين المهم هذا الله عز وجل يتم تدعاء يشمل دعاء هناك دعاء Awa ni duaa ya kuwabudu Sawa ni sala, sawa ni funga na nyinginezo Taip, zo tezo Allah Azza wa Jalla amyamrisha yeye Yali mambo mba mba mba Allah Hufaiku mba mgini Allah Kama mvua na kutelimusha na na mginio Ama hajati za kawaida Mba kwamba mtu anayiza kukudzia Anaweza kutekilizia Hali mambo mambo mgini Naam Taip ibn Kathir Allah Kwa ya ayahini أسيما إن الذين يستكبرون عن عِبَادَتِي أي عن دعائي وتوحيدي وليون فني كبر كون يكون يومب ميمي نكون فني توحيد ميمي كتنيني كتحوقك مومب طيب سيدخلون جهنم داخرين أي صغيرين حقيرين وطيب كي وطيف وثلليف نعم وقال الله عز وجل بيغ سمتين وانا وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فان فعلت فانك اذا من الظالمين طيب كن ايه هنا اسمع الامام الطبر رحمه الله اقم وجهك للدين يعني اسمع اقم نفسك على دين الاسلام اسما شيء نفسياك كن يديني حنيفا يعني اسما ميش مستقيما عليه كوني هيني ملاي حنيفية يكو وحش شركي نكو توحيد غير معوج عنه إلى يهودية ولا نصرانية ولا عبادة وثن فسي نفجيوك نهيو نجيه لونيوك وكيندا يهود أو نصار أو قوابود سنام طيب حاقة كوني قوابود سنام تسنك تيفزوري سانا أثيما معنا يكس مميشة وصواكو كوني هيني ملاي حنيفية كتكليزة توحيد نكو كم بيا شركي وسيلكي كوني يهود أو نصار أو قوابود كو وث وثنني وثن، وثن إخوة الكرام إن كسانا كلك إنكوا بديوا سيقوا الله عز وجل حتى ديوا لكي يا بديوا يتكوني وثن، طيب كبري بيا لك يا بديوا يتكوني وثن يعني كبري لك يوم بوا فيها يتكونينيني وثن دليل ياك أنتم عليه صلاة سلام وسلام الله هم لا تجعل قبري أمم بالله عز وجل أسلجعليك كبري لا نكوني سلام ويعبد إنكوا بديوا. طيب فإذا كانت حديثك هو كبور النبو أمبا نبو كلك وبعضها عبادة تكوني سنعم طيب, طيب. طيب. طيب. عندما يقول أبو جعفر الطبري ولا تكونن من المشركين؟ أي يقول ولا تكونن أسيوي من ال... من يشرك في عبادة ربه يقول موالي أنه Awa na upelekiwa i bada suku Allah Fatakuna minal halikin ukawni miongoni ma Uwenye kuangamia Naam, itaragisha kipande cha sautiyaki Fulani utuskili za alafu niifanyi Angalia namna kuna Vofany wa mukabala Baina ya akida ya islamu Na ya mushrikina Nijambula kuskitisha Mu islamu amba yiku amba Ameleta shahada Amemkubali mwanyezi mungu subhanahu wa ta'ala na akamkubali mtume sallallahu alaihi wasallam muislamu ambaye kwamba anaswali anafunga anaenda hija ibada zote anafanya kwa kuwajua zuru kaburi ama yuwa swali katika msikiti una kaburi tayari amekuwa ni mushrik na tayari amefika daraja ambayo kwamba imevuka hata wale waliokuwa wakiabudu masanamu na mabibi wa kwanza hapo yeye aliporejelea tena hiyo kusema قوة ااا وشركين محمد الرهاب نحن فنانيشا وشركينا أو يا محمد الرهاب نجاني نأ وبطل وباطل وهاي من كو هو يبان بوسامة قوة شيخنا فنانيشا فهموا الكرام هذا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 na ja, ibada nyinginezo zote taib, Tayib kumtekelezea na kumwabudu nani Allah azza wa jalla pekee yake. Atakajuwa kwa hili halitoshi. Bali hakuna budi pamoja na hayo awe atakufuru kina kinyume na Allah azza wa jalla. kuleta shahada mbili, kusukbali shahada mbili, kusali, kufunga, kufanya ibada zote kufanya Allah pekee yake pasana kumshirikisha. Hilo si lenye kumtosheleza Islam mpaka a juu ya hayo kukufuru kila kinachoabudiwa kinyume na pekiyaki, abudu, bili, kina kinyu Allah Azza wa Jalla. Taib, ikiwa kumuabudu Allah Azza wa Jalla pekiyaki yake kwa ibada zote zile uliomruhushwa kuziadubu, kwa kukubali shahada mbili, haitotosha mpaka uongeze zaidi hapo kukikufuru kinachoabudiwa kinyume na Allah Azza wa Jalla. Je, yule anayemshirikisha Allah kwenye aina hasa طيب كن يدعاك أمون بالله بنا من جيني أتتوشي لزوابي إكي ويولي ريوفاني إخلاس كن يبادة حيطوشهلو مبكأكو كفورو جينجي إكي من جيني في نفعبوديوة كن من الله عز وجل الدليل يكني الله عز وجل القسيمة فمن يكفر بالطاغوتي فمن يكفر بالطاغوتي ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الغذقة لن فصام لها أتكا يكون كفورو طاغوتي. فأغوطني كي لكي نشو أبو ديوة كي نشو من الله عز وجل أكي الكفور في نفو أبو الله عز وجل الله عز وجل. بس هو منيحليهيون دو تكوى الله أتكوى فيك سواساوا هو أقاليا هنا آية فالله عز اسم شرط دو اسم شرط هو يتكفي عند الشرط نجواب الشرط طيب ولكن الله عز وجل فمن من يكفر من يكفر من يكفر من يكفر من يكفر من يكفر من يكفر من الله من يكفر من يكفر من يكفر من يكفر من يكفر من يكفر من يكفر من يكفر من من من يكفر من يكفر من يكفر من جواب ياه كني يعني جواب ياه كني ونوكو جاب فقط دستم هاي وبس أتقوى أمي أمي أمي شيكا العروة تلوث قا كيسا وسابا. نيجي نقولنا الجليكانو في اللغة الكيرابو أسلوب الشرط. نأسلوب أنه يليشة لازم بينا جمل بيلي بينا جملة شرط نجواب يشرط. يعني كنا كفنجمانة. هي يلي بتكاني كان بتكنهيل. هي اللي أسلوب يشرط في اللغة بمعنى حيّبتكاني ويكفّر منا العروة الوفقة، مباك يبتكاني هني الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. طيب هين دي معنى إنه جلِّيش أسلوب، أسلوب يشرط كني هني آية. نعم كيف هكون بودي يبتكاني جملة الشرط دي يبتكاني جواب الشرط يبتكاني وي ككفّر من الله دي يبتكاني وي هو وهم كامبا لا إله إلا الله سوى سوا لكي وكما من الله وكاكوسكا كوكو فروتو عود و تقوكو شكا الروتو روثا لكبتكا كوكو فروتو عود نصي ممين الله اتقوكو يشكا الروتو روثا وكتيجان و تقوميش كما نروتو روثا وكبتكا نعم وقال اسما من لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله اتكاي كسم لا اله الا الله كيشا هيتوشي وكفر بما يعبد من دون الله اككفورو كنشو عبديو كنيومينا الله طيب اكفكفورو بس وقتي هو ماله ودمه حرام ودمي حرام وحسابي ياكي يا الله عز وجل هذه حديثة مظهومة لكن كما مظهومة هي آية إلي وتنبليها نعم وسبب هنا إخوة الكرام تكت علماء رحمهم الله ولي زنكتية جامبو لا كتو كفرشا أو ونشرك أو كشوكو وكفيري وواو ونشرك وللي زنكتية جامبو كما هلي كوا ambayo kwamba yenye kuvunja Uislamu yani mtu kutomkufurisha mwenye shirki hai maana ya kufuru au akashuku aa, yani ule, ile ili dini yake ya ushirikina kwa kuwa ushiriki ni ushirikina na linakhalifiana na Uislamu akashuku au akasahihisha hiyo madhhabu anaoichukua mtu kama hao wenye kufanya shirki walama walizingatia jambo kama hilo kuwa ni katika mambo yenye kuvunja Uislamu wa mtu نعم، في يومكم أو لنكو الله وأن من لم يكفر من دان بغير الإسلام كالنصارى أو شك في تكفيرهم أو صحّح مذهبهم فهو كافر وإن أظهر مع ذلك الإسلام واعتقد. Wa mwenye kutumkufurisha aliyoshikadini siukua ya uislamu Kama filima nasara Au mwenye kushuku ukafiri wa aliyoshikadini siukua ya uislamu Au mwenye kusahihisha madhebu ya inawupingana na uislamu Madhebu ya kishirki Mtu kama huyo, fahuwa kafiruna Sama imamunawai huyo ni kafiri Wa in athara maa thalika alislamu wa atakada Singa tia hapa Hata kama u uislamu wote aka wita kidi uislamu akaacha ile jambo la kufurisha kile kina au ile shirki ابو ايده توغوتي inofanywa ni sahihi au akashuku kafiri wake hilo litamtoa kwenye uislamu kwa nini ulama walil... walitolewa wapi jambo kama hili dalili yake kuoneshaakuwa yani jambo hili ni katika mambo ya kuotoa kwenye uislamu katika aya tuliyotanguliza kwa kuwa mtu hai tamiliki kokoaya ameshikamana na kamba ya la ilaha illa allah sawa sawa isipokuwa yapatikane mambo mawili al imanu billaahi wal-kufru bit-taagoot. Ku kufuroo vile vinavyabudiiwa kimina Allah na ku kufurisha vinavyabudiiwa kimina Allah. Kutokia hapa ndio ulama wakasema kwa mnye kuacha kukufurisha kinachoabudiiwa anachoabudu asiyokuwa Allah azza jan. jalla. ibada isiyokuwa au dini isiyokuwa ya Uislamu ambayo inapeleka ibada kwa vitu basi huyo atakuwa ni mnye kuingia kwenye ukafiri yeye kwa kule kutokufurisha wale makafiri. Pamoja na kuwa mtu mi u islamu wote Ana wytakidi u islamu Subhanallah Ikiwa halikwa hali kwa lio u islamu Ana wytakidi islamu Kama imam mnawa miwa sema Azzahara al islam Wa atakada Aka wytakidi u islamu Hali yake ni hini ikiwa atacha ufurisha Ile itikadi zaki shirki Na oba shirikina Au akashuku kafiri wao Wakasahisha mathabi yao atakuwa ni kafiri Iweje leo mtu ambokuwa yeye munyewe Afanya shirki Acha kwa kuwa yeye amefanya ikhlas kwenye ibada lakini ameacha kufurisha wengine ambao kwamba ambao kwamba wana madhehebu au dini isiyokuwa Uislamu. Yeye mwenyewe kwenye ibada zake anozifanya kuna shirki ndani yake afanya. Angalau yule wa kwanza alipata al-Iman billah, akamfanya ikhlas Allah iman. Amekosa pili tu al-kufru bit kwa sababu hiyo. Jehu huyo mbo kwamba hata hili alimanu billah jalla khalis amichanganya ndani kwabudu, kuabudu wabudu kwa manabi wapeleka ibada kwa majini wa hakadha kwa hivyo alkiram tutanabahi sana hapa hii ni moudhu hassana sana naaso wana wanaviringwa wana finikwa akili zao wasielewe ili baadhi ya maslahi ya watu yapite haya mambo ya khatari sana lazima kila mtu ayajue wazi ayajue kiuhakika wake kiuchumbufu وسباب للمسألة مباو قوام با يعني كو جنجية إما كفول قواكو أو كفل قواكو كشو آخرة سأل مسألة مجيني خطار سانة تقنيوا كلم إسلام أو نبي دي كجي كتفوت وحقي كجي مسألة كما هيني ولا سيكو في جي يديب نا كوكا أو شبيكي نا يعني كما أشيداني لا في مسألة يوشيداني مسألة كلمة فجي تفتلي وسلاما واكي نا كنو كشو بلي الله عز وجل na, Na. Kwaifo, -kiram, bada kwa hivyo ikhwataka wa karam baada ya kuyafahamu hayo kuona wazi ya umbali wa kauli ya huwaana asemamuislamu anafunga anayesema shahada mbili akamkubali Allah akamkubali mtume akafunga akafanya haji akafanya ibada zote kisha alapoambiwa ni mushrikina yani hakuna njia ya ku yani kutoka kwenye ku uislamu ika huwa imetekeleza niani akaona kwa kwa imam nao Ili ilikuaje huyu mtu adhara alislamu waa'taqidu kishayima imam hukumiyani kathiri wallahu almusta'an wa hivyo itabainika imebainika wazi kwa kuwa hii hujja kusema mtu amitamka shahada mbili na misali ya mitoa zaka si hujja ya kutosheleza kuhukumiwa uislamu wa mtu lakini kuna mambo mengine taka yatakayangaliwe je je pamoja na ibada hizi kumfanyia Allah azza wa je apeleka sehemu yoyote katika ibada kwa sisi Allah azza wa jalla ilo جيئيك وحبليك عبادة يوتك الله عز وجل جيئي والي وانو فوات ديني وإسلامه. طيب وانيك وابودو مثلا ما يهود أو نصار أو الله عز وجل Jee kwa a asikuwa Allah azzawajal Jee aitakidi kwa ni ukafiri kwa Allah Au anashaka na jambo kama hilo Sawa nyo musi Allah azzawajal Au anashaka na alo kama hilo Au alisahihisha jambo kama hilo leona Haya mambo yote ni mambo ya kuzingatia Watu wasidi wa kwenye Mitego ya shaitani Naam, kibainika hilo utaona wazi, utafahamu wazi Makusudio ya al imam Muhammad wa Wahab Albo mushriki zamanina na utaelewa talbisi ya huyu bwana alipotaka watu katika kumchafua al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahab. ama al-Imam Muhammad Abdurwahhab al kusema kwa shirki ya watu wa zamani zaidi kuliko ya wale walio tangulia Imam Muhammad Abdurwahhab amebeanisha maksudi yake kwenye hilo na mieka wazi na sija jambo kupingika kuwa kwenye kumshirikisha Allah za wa kwenye hali moja tu hali nyingine akamfanyia ikhlas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 ولكن يكون كما بينه ويكون بينه ويكون بينه ويكون بينه ويكون بينه بينه ويكون بينه ويكون بينه ويكون بينه ويكون بينه ويكون بينه ويكون بينه ويكون بينه ويكون بينه ويكون بينه ويكون بينه ويكون بينه ويكون بينه ويكون بينه ويكون يولي ويكون بينه ويكون بينه ويكون بينه ويكونه ويكونه شيدة طيب ويكونه Hii ni no Julikana, watu wakipanda kwenye bahari inapotaka kuangamia lile boti au jahazi utawakuta watu humnaji kuwa Allah azzawajal miungoni jalla mawalina wema acha kwa kuwa ulamaa wa alsunna kuyataja wao kama masufi kwenye vitabu vyao vya kisufi ni jambo wazi hilo ni jambo wana wazi hilo na hapa pengine ningekusomea maneno kiufupi maneno ya al Imam al-Alusi ah sahibi yeah, ya tafsir ruhu maani na huyubana, bila shakka, al alusi mtu anayzingatiwa kwao taib, taib. Skiriza maneno yake kwa vizuri akizungumzia masala kama haya uje kuona kwa kuwa imam muhammad al-wahhab ha maneno yeye hakuyazua yeye wala si kusema kwa mwenye kumshirikisha allah kwenye hali moja ni afadhali kuliko mwenye allah kwenye hali mbili taib skiriza maneno ya al-alusi rahimahullah taala liokufa موكا ألف موجي من بلنا سبيلي إسكني إذا أسيما روح المعاني كوني آية إن ثم إذا كشف الذر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون أسيما رحمه الله وفي الآية ما يدل على أن صنيع أكثر العوام اليوم من الجوار إلى غير الله تعالى ممن لا يملك لهم بل ولا لنفسه نفعا ولا ضرا عند إصابة الضر لهم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 وكم جيوكا وكم قانون غالا عز وجلنا كاحكومه الله عز وجل بالكولي وكاويلكي هوا وسيقوى الله عز وجل سماكوى هل جامبوني سفاهه العظيم نو جديد ننو قتافو ممتعون نزوكا لكنه أشد من الضلال القديم من يعني والي والي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 طيب أسامة كت طبعا مجلد يشينني فيجكم نموذج أسامة رحيمه الله قلت يوما لرجل يستغيث في شدة ببعض الأموات وينادي يا فلان أغثني اللي ممبيمتم نموذج كنموذج بكوئي وتكوسيديزي كتكو بادية واليوكوفا وافو أكاوان ميتا يا فلان أي فلان أغثني يكوي فقلت له نك قل يا الله سامة يا الله ميت الله طيب فقال أكسيما هو يمتو أسمى كمومبيا قل يا الله فقد قال سبحانه وأني الله أمسا وإذا سألك عبادي عني فإنني قريب نبيني وجوانجو ونبكو لزيك سميهم بسميمني كقرب وجب دعوة الداعي إذا دعان نجيب مومبيا مني كومبا أنا بنيته أسمى لكم تجيه يوأين كمومبري شاموتي الله أسويتها وموالي وافل يكوفا أسمى فغضب هكك سريكا وليوانا وبلغني انه غني أنه قال، كو بانا هuyo alienda kunizungumzia mimi akaenda akasema uko mbele akasema fulano ni unkiru ala auliyya fulani bwana awanaka awanawakanusha سبحان الله يا مانوي قساكي نكوي موني طيب, طيب الله فاندليا سيما وهذا هذا كيزا هاي الألوسي وهذا من الكفر بمكان كان لها نيكاتكو يعني نكتكو من الكوفري بما طيب الله تعالى ايا سيما من الزيغي و طريان الله تعالى وجل سيما من الزيغي و طريان طيب نسال الله تعالى أي من الزيغ والطغيان.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 Kwanesha kwa kuwa baadhi wanawabudu wa tuwema, wakawabudu mawali, wakawabudu wa kama vile Khidr wa Ilyas na wengine wakotaja majina Abel Hamis wal Abbas wa giri miungoni mwawatu wanawanadi katika na majangwa. za kiurefu, alafu wakasema hampa sasa. Muishona apolo makhali o shahid na bataka kone shakom Muhammad ulu Habba maneno sipeki ya kia lo azumbu mza kusema kuwa mufshiriki na wazamahizi niuzito shiriki za ukuliku wa limanza. Taib asema hapal alusi. Fa bilahi taala, fa bilahi taala alaike kullim. Ya niambi. Ayyul fariqini min hadhihi alhiitiya ahda sabila. Hayama kundi ma wili. Wa la ilaykoo lizona Allah wa shirikina wa manzo kwa wakifika kwenye majanga humuabudu Allah kwa ikhlas na haya no sisi leo ambao kwenye majanga pia humshirikisha Allah azza ni gani katika makundi haya mawili min hadhihi alhaythiyya kwa njia sabila watakuwa wakono wungufu zaidi kuliko wenzao yani upotevu wao utakuwa ni mpesi kuliko wa wenzao taib wa ayyud da'aini aqwa wenye kuomba hawa wabili hawa wanamuomba Allah kwenye majanga na hawa wanamuomba sioku Allah kwenye majanga na wote wanafanya shirki ni gani ambao kwamba katika maombi haya atakuwa kidogo maombi yake ya misimama vizuri yako sawa wa ila Allah ta'ala al-mushtaka min zamani na fihi rihu al-jahala sema nafqa Allah tunaelekeza mustaka kutokana na zama ambazo kwamba upepo wa ujinga umevuma katika zama kama hizo al-muhimu mpaka mwisho wa maneno yake kwa hayo nimetaja kwa kuchegua chegua tu maneno ya الألوسي نعم نعلماء وكن منينك مهايا أسيق وألوسي نعم من الإمام أو ال العلامة الفقيه محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله منك تفسير يا أضواء البيان تتكايا إن سام وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أبي سام منينو بيا فنوهايو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 هو أبوده أكلزين بلسم اذا إذا دهتهم الشدائد وغشيتهم الأهوال والكروب إلتجؤوا إلى غير الله ممن يعتقدون فيه الصلاح ونبو فيكم مزيد نشيد هو لك يسقوا الله من جن موالبوك ومن ذنيكوا ونويمة نوينة تكيدكوا وتويمة في الوقت الذي وكته وبوكامبا ولم كافري ومazzo يخلص فيه اسم في الوقت الذي يخلص فيه الكفار العبادة ولم كافري ومazzo والمكثير والمكثير والمكثير فاني إخلاص فاني إخلاص الله يعني وقته هو وشيد ولكن فاني الله إخلاص وهو وقته دو ونزيدش شرك والله المستعان طيب نعم المهمة المتاجة من أنه كونيش هو حي ميزانه علماء كتوكنا كتابه ننميزاني مستقيم بل نميزاني القرآن كونيش هو والمكثير والمكثير